ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وما اتعنا الله هم باسماعنا وبصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا وجعل هو الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلم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 وارزقنا فيه صلاةً قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كرباً إلا نفسته ولا ديناً إلا قضيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا ضالاً إلا هديته ولا ولداً إلا أصلحته ولا سحراً إلا فكت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 اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغفنا اللهم اغفنا اللهم اغفنا اللهم اسقنا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا ضرق اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم.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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وَأَرْحَامِنَا وَأَصْحَابِنَا وَمَنْ أَوْصَانَا وَاسْتَوْصَانَا بِدْعَاءِ الْخَيْرِ وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا يَا كَرِيمٌ اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ